قالرني حيرني ولقيتني بنادي عليه وتملى بسحراني ونغمى على عيني لاقي في القلب مستني انا قبله لا كنت بدوب ولا غالب ولا مغلوب على قلبي هوايم مكتوب سهرني حيرني ولقيتني بنادي عليه وتملى بسحراني ونغمى على عيني لاقي في القلب مستني حبيتو دعيت <static> هو اللي واخدني هواء لبحور ومرسى هو اللي القلب ما عاد بتضيم تحني لا بعد جماله جمال وجمال ولا بعد وصال وصال ابغى ولا الموال قلبي يبكي ويهني هو اللي واخدني هواء لبحور ومرسى هو اللي القلب ما عاد بتضيم تحني العين وحب وخدتني محبيتو العي وحبيتو وخدتني محبيتو من فرحة بسكتو جانا وغنال لا عدالها ولا كان على بل